تكلمنا في اللقاء الفائت عن إصلاح الإصلاح وأن أهمية الإصلاح ليكون إصلاحا صحيحا يحسن المرء أن ينظر فيه إلى الشريعة هو أن يفسر المرء الكلام المجمل الخطير الذي يستخدمه أهل البدع والانحراف، حتى إذا فسره تفسيرا صحيحا كاملا واقعا راجع به إلى الشريعة ليزن ذلك بالكتاب والسنة فما أحله الله عز وجل فهو الحلال وما حرمه الله عز وجل فهو الحرام. طيب كان موعدنا من اللقاء الفائت هل نتكلم اليوم بقى عن العلمان هي العلمانية بقى يقول جورج هوليوك قول لي قول جورج هوليوك لا مش هقول كده, مش هقول كده. مش هقول كده. مش هقول كده. ليه وخدي فأيه ده بقى ان الكلام العربي او النمط العربي قاضي على غيره من الله ولذلك تلاقي مثلا ايه الفونسو السادس عارف الفونسو السادس ده اللي هو بتاع الفلينجا تلاقي العربي يسمى الفونش فونسو شو مسيوم كده فانا ده ده خلاص عندي مسبة الوا وحسبة الوا ليه عشان اتكلم عربي فانت الحته دي مهمة جدا كل لفظة ودي برضو قاعدة مهمة تأخذ بالك منها كل لفظة لها محمل في اللغة العربية لا تحمل على غيرها من الكلام كنت ما بعض الاخوه في مسألة كنا مشين مع بعض السيارة وبعدين إيه أنا خلاص جاي هو بيقول لي لا خلاص وقف عشان هينزل يركب حاجة فأروحت وقلت له هوب موقف قال لي ما تقولش هوب تاني قلت له قال لي هوب دي هو إله من آلهة اليونان اسمه هيلة هوب وبعدين هم اختصروها فبقى هب جانب خيال لكي نهاية بقى اسمه هب بج وبعدين هو موجود الواجب الكب يجبه فبقى مش مقولي الكلمة دي لاني دي كلمة اله عندهم جد قلتنه ماشي بس يا هب فعل امر من ايه يا هب حبه يا هب صح فعل امر اقولك هب يعني هب قائمة شير؟ شير؟ شير؟ وقد قال ابن حجر ان هيتمي في الاعلام بقواطة الاسلام وشتبنا برنا احنا وصلنا بها من كده ان ده بيسموه المعدم او الموسوعة للالفاظ والاعتقادات وكده المكفرة يتكلم عن تفصيل الالفاظ ومختلف فيه المتفق عليه تعرف تقول ايه وتعمل ايه وتعتقد ايه اللي نص عليه اهل الان فبيذكر كده ذكر هذه القاعدة هناك تراجعها ان شيء يقول جورج هوليوك لا قلت لك هوليوك اوه عشان تبسط العلمانية هذه صدع بها 1851 ميلادية جورج هوليوك سنة 1851 ميلاديا الراجل ده استخدم كلمة سيكيو لاريزي وعنى بها فصل النظام الاجتماعي عن سلطان الديني وتطور هذا اللفظ حتى كان يعني في طور من اطواره رجل الدين غير المقيد بنزور الرهبانة او غير المترهبن بال... رجل دين غير المترهبن بال... هو ايه قضية الرهبان انه متمسك ب... ب... بتقسم التقوص العبادة ومتمسك بيقول له لا لا هل سيكتبها راجل دين بس يلاكش دعوة المضابع يعني متدمسكش اوب الدين اه معقول الكلام ده اه اه اه لك الكلام ثم تطور التعريف ليكون هو الفصل بين كل شيئين احدهما الدين مثل نقل السلطة من السلطات الكنسيه الى السلطات المدنية واخراج الشيء من فصية الكهنوت الى عمومية العامة وملكية العامة بدلا من ملكية الكهنوت. حتى الموسيقى قالوا عن الموسيقى موسيقى عالمانية اي موسيقى غير دينية او كنسية ونحو ذلك طب اقول لك كمان كلام تاني في نفس المعنى كده بيقول وهناك دول تسمح لوجود الدين مثل بريطانيا ونروبي فالحضور السياسي للدين ظاهر بين الكنيسة, الكنيسه وبين الدوله تمنح الدوله, الدولة, الدولة امتيازات كبيره للكنيسه وتسمح للدين بالحضور في ميدان التعليم والاعياد الرسميه وبلد مثلا كالولان تنص على الدين الرسمي للدوله ولكن هذا في حدودي فقط ربما في حدود فقط ربما زادت غير أنها لا تمتد إلى الهيمنة أبدا ولذلك لا ولذلك يكون الرد على هؤلاء الذين يزعمون أن على الغرب بخلاف على الشرق طيب أو كلام ثاني يقوله إنه سواء كانت هناك منفعة خارج العالم أم لا، فإن الإنسان ملزم بتحصيل المنفعة الموجودة في العالم الدنيوي. يعني ال ال العالمانية قائمة على الإيه، على المنفعة. دي بقى. لا كلام جورج هوليو، وما كلام فضلت الشيخ هايولي. لما يقولك كلمة دي بقى، لك المصطلح. فهمت الكاندر؟ المصلحة, المصلحة. آه بس الجماعة الظلم قالوا عن المصلحة ما اعتبروش فيها شرعه قاله قال لك وانت كمان مش هتعتبر الشرعه خالص، هنقول لك هو انت الراجل قاعد جنبك قاعد يمثلث يقول ان الله ازاله ثلاثة وبتاعه وكده انت ايه ولك من المصلحة اللي إن ما انتلش عليه دلوقتي دي عشان خاطر العاج إن, ان عملية تمشي هذه عملية ديمقراطية مشتركة ديمقراطية يعني ايه الكلام ده إيه هو ده تقصد ديمقراطية بقى عرفت اللي هو ايه بقى اللي هو هيمنه القانون في النهاية زي ما انت سمعت كده هقول لك كل كيلو وحاولك الدين الاسلام واحتفل بالمولد والرئيس هيروح يقعد في المولد خلي بالك بقى عارف احتفال الرؤساء بالمولد ده مهم قوي كل حد لازم يحضر المولد ده ولازم يروح الحج لازم يبقى الحج ولا العمره كل حد لحد جه لحد جه تبص لي مصور لك الفاروق وهو مش عارف ايه ومن بعده بقى بعد كده جمال عبد الناصر هو بيلم الحصى من من من المستنفي ومن السادات وكل ما كل دول كل دول لحد النهارده لحد النهارده النهارده اول ما ما ما, ما صنع مرسي راح على طول على السعودية وقال لك نعمل عمره وبعدين نقعد نشوف عبد الله الملك عبد الله نقعد نسكت كده ايه الحكايه ايه الموضوع ده رحله المولد حكايه زي ما قلنا باليوم البنك كان حريص جدا على موضوع المولد يا اخوه ولا لما جيت وان شاء الله نتكلم كده نمسك عن قضية الغش البيو كان كان يدري من اين تؤكل الكتشه فامر راح لمين راح للشيخ البكري اكبر عائله رؤوس البكريه ودول اللي كانوا ماسكين موضوع الاحتفال بالمولد طبعا صوفية ما و... تعرفش الدوله العثمانيه كان فيها طاقه صوفيه من بعد عثمان كده وانت ماشي بعد عثمان جالي عثمان مصل مسجد وجالي مثلا حد بعده كده ولا حاجه والباقي كان عندهم ايه تصوف وكده ما نيجي ان شاء الله نتكلم على ده الساتر دخلها على الدوله بعد كده قضيه الصوفيه مش بقول لكم شده جدا وصلت الى شكل زي ما اقول لك شعور بعض المواضيع يعني مش شاهد ان هو عارف, عارف الكلام ده فعيني يبين له معلومة جمعنا بحب الدين معاله العارف جاي من السكندرية لحد الطيارة بيتقتل في الناس انا بحب الدين وبحب و بحب الاسلام و كده ذلك امرح البكي قال له انت يا شيخنا هو انت ما عملتش مولد ليس سلادي قال له والله البلد في حال احتلال و زي ما انت شايف و فما اجلنا اش نعمل مولد او له لا لا لا انا بقى زي ما احكام المولد تحكي من معايا ده الحاجة زهيدة كده مثلا بتاع خمس قرش ولا خمسين قرش ولا حاجة حاجة بسيطة خالص كده وباقي المبلغ كله هو دفعه الداكل بس بقى عند الناس مين اللي دفع ومين اللي قزم نابليون ومتخش على النت وانت يعني عشان تسدى اللي بالك علي ده حتى مع الاسف الشديد ان مجموعة من العلماء كاتبين على الـ على الـ في وثيقة موثقة على الـ على الانترنت موثقة بالخط اللي اسمها المخطوصة, المخطوصة كتابين بيقولوا نحن نأمر الشعب المصري جماعة الامه المصرية الا تقاتل انا بيقول هذا رجل يحب الدين محدش يقتله يا جماعه كده صار وطبعا بقى لما جينا هبقى لك عن حكايه الحاج محمد زغلول المهم يعني ده موضوع نشربه احنا على طول كده فانت ابحروا سين على الموضوع ده وبعدين بديل لك الدين الناس اللي قاعده علوهم بقى عارف ان هو قاعد يقول لك ابن الرئيس ملتحي الرئيس صلى الفجر النهارده الرئيس بيصلي الصلوات الخمسه جماعه على بك يعني انت دلوقتي بتقول عايزة احكم حكم اسلامي هجيب واحد مثلا بيصنبيش انت متصور انا ممكن افكر ازاي انت بتعملني كده ازاي دي ايهانة في الحقيقة لما اتكلم بطريقة دي لكن اي حاجة المهم ان انا اروز لحكراتي ونظري والامان بقى اعرف المنطقة الامنة والكلام اللي بيانا نصنعه مع الاسف الشديد مع الاسف الشديد كده نسأل الله عز وجل ان يسبق بين الفتن ما ظهر منها وما بطن يبقى ممكن علمانيه اللي تاخدك على دين ادخلك على دين الدين ده لازم يكون في المدارس دي لا يبوت ده هيموت بس بقى ممكن اقول يعني, يعني لو سقطت فيها مفيش حاجه تنجح كده في الحصص أي يعني المهم ان بس يكون في دين ليه احسن لو تقول للحكم بتاعنا مش لا لازم يكون في دين وبعدين بقى اغرامك النله في حكومه بتستدعي اننا نريد, نريد ان نحكم الشرع واننا نريد ان نعمل كده ولا يحكموا فينا لا الوسط كما صدر، لكن هو بيدعي الكلام ده ومع ذلك كده ان وزير التعليم بنزل الكتب النهاردة مكتوب فيها من غير ديناو في احترموك الله ايه يا راجل ان انت كادل ده من غير ديناو في ده الحديث يقول من غير من بدل ديناو في احترموك طب انت كاتب في والله ما عليك شخص ما خادش بالي ايه اللي جبادي خادش بالي عن ايه ولا زال كما هو طبعا انا مش بكالم تلز زلم لكن كما جماسياتي هذا كله كله هو نظام الشكل كله كله حكمه بغير مهانزا الله دين جديد لا يحكم الاسلام الان خالص خالص ومش الاسلام خالص لكن انا بقولك تنزلنا بس اللي هو قعد يتمطط في قضية الشرع والدين وحنا بصير عزيز الدين والحكاية دي وتاع ويه ويه ويه, ويه خدت بقلك يعني ليه في العلمانية دين اه وحقولك كش وعمل بس اوعى كل ده تحت اطار القانون ولذلك الدعوة في اللي فات انا مش عايز اتكلم في الهزم الفكري عايز اكمل بس هنا لكن عايز اقول لك حته من كده الدعوة اقتصرت على ايه في اللي فات اللي قبل الثوره وصلت الدعوة الى ذروه اف اي في الكلام في ايه الكلام في افضل دين الاسلام الكلام في الكفر والطغوط الكلام كده كان كده ولا الكلام بقى هو نزل الى درجة ازاي تعمل جوز كويس وتبقى راجل كويس في بيتك واخلاقك بحسنه وخلك ماشي واحكي لك حكايه خلاص مش على ايه بقى إليه ليه؟ تتكلم في عومة مختار؟ تبصر ليه هو الناس عليك؟ تتكلم في عومة مختار تبصر ليه هو الناس عليك تتكلم في عومة مختار بعض الدعاء كلم عن السبتيرة قاله بتصير مجيش تحقي بسرعة خالص تتكلمش في سرعة خالص مش راح تصير خالص اذا صار الدينه كما يريده الطاغور طيب انت بقى تقول لي معلش لازم عشان خاطر محافظ على الدعوة اللي هي ايه؟ اللي هو الدين اللي ايفه الطاغور وده حياتي معانا إن شاء الله نتكلم عنه في بشيء من الاستفادة طرف الفخ العظيم اللي وقع فيه الدعاء عشان نحفظه على الدعوة اللي هي أصلا الدعوة بما يريد الطهور اللي الغنم مرض خاص لما الملك قربه قال له ما قربنيش لما هوتني وخاله لكن المهم ايه المهم التوحيد يا سلام يبقى من الممكن ان يبقى فيه دين لكن يكون تحت ايه لا يمتد إلى الحيمانة أبدا ولذلك يا جماعة المادة الثانية فأوه إلى المحكمة الدستورية أيوة على صرح تازين المادة الثانية هي المصدر الرئيسي لللي بتعلق بنحن قلها بس المصدر رئيسي لا لا هذا المصدر رئيسي لا بس دي على عند صرح وبعدين بعد ما ينزل قالوا لك خلاص ماشي المصدر الرئيسي لا كلام ألا على كلام وراء الاستئذان المصدر الرئيسي يعني ما بصدد تانية صح تافوئي خذ بقى كماعة بصدد تانية دالة شد الشريعة دي سبق لوحدها بات يحكم فهو بات باسم اللبت عز وجل وده كله عبيد ازلاء خاضعين و متصلون الامر الله عز وجل طيب المادة دي تحقيها كم مادة كده هيبقى هي اشتركت معاه في التشريع باية شركة اوه صح طيب وفوقيها ايه بقى فوقيها الاغلبية شرط زي العزبية هقول لك والله هنحط ده ولا مش هنحط ده, ده عندناش نحن ايوه وانا سجلت لك المثال اهو لما حصل الدايري والعربيات اللي لعبت تاخد انتوا كلكم على عينكوا وشايفين الكلام ده طلع الشيخ عادل الاسف ان زج بهذا الرجل للبرلمان الشرخي ده وراحوا مدخلينوا سؤال الشيخ عادل عزاي ان يا جماعة عايزين يعمل حد الحرابه العالم بتتشرح ما بيشتغلش العربيات بس ما يصفل. الست اللي قاعده مع الراجل ينزل الراجل وخد مراته وخد العربية وبعدين يبقى اتصل بينا بقى نديها ولا نسيبك ولا نعمل ممكن لو سمحتوا الشرطه تتعاقب طلعت شايف كده. انا ما حصلش حاجه لما سبع عائشة الله عنا وجاي يحتفل باليوم اللي عائشه ماتت فيه المجرم المرتد حصل ايه؟ لقيت الشرطه في الشارع لما الناس طلعوا وقالوا له تمام انت جاي تحتفل بيه بتسب بي بي بي عائشه مجرما الله يمه ده رد للنصر وردته بالاجماع مفيش يا كلام يعني لان رد رب للنصر ربنا براها من من, من هذا فهم اتهموها بيه انت جاي تحتفل بايه انا جاي انزل يا راجل انت ده قال عليهم سخنه الناس اتنرفزت طلعوا ضربوه ماتش ايديه الشرطة اللي بتتعافى تلاقي القوات الخاصة بتطير. وقف تحت البيت وقال انتو جيتو انت ازاي? انتو بتتعافى. وقال ايه اللي حصل? واني غنز علانة وبنعتزل وما ينفعش ان يعمل كده وبتاع وخلاص وماجر راح على القضية انتظر بقى ادم ولا تأبيدة? تأبيدة عشان بياتفع عن امك? عارف ليه? لانها ليست لام والله ليست لهم بام ازاي؟ <تصفيق> <تصفيق> وبعدين أعتبر <أصلي> برضه <تصفيق> احنا داولنا برضه قانون خلاص بدأي كنا نقول قانون من غير حياة، اذا لا بد في النهاية من هيمنة الأغلبية، طبعا تقدم احكي لك على الشيخ أحمد شكع... تقدم بال بالبتاع المذهب خلاص ما راح ما فيش راح أحد حرام ولا ثاني، ما كلم فيه ما فيش راح ليه شوف الأغلبية؟ الأغلبية خلاص ما فيش من, من كلم، طيب. قال جورج هوليوك هوليوك انه سواء كانت من هناك منفعة خارج العالم ام لا فان الانسان ملزم بتحصيل المنفعة الموجودة في العالم الجنيوي المنفعة زي ما اقول لك هي اقادرة المصلحة اللي حنجلها بعد كده بقى اه وتشوف يعني ايه اللي حصل لاننا قلنا المصلحة وغلبنا المصلحة في نظرنا ومرجعناش لضابط المصلحة في الشارع. فحصل اللي حصل يقول في العلمانية والدين على العلمانية والدين ان يستفيد ويتعلم من بعضهما غير انه يعلم انه على الدين ان يترجم في صيغة تسمح له بالوجود في ظل المنظومة العلمانية بان يزيل بعض عناصره الخطرة التي لا تتوافق <تصفيق> التي لا تتوافق يعني مع, مع العلمانيه فا الكلام العلم. ده فا <تبه> <تبه> <تبه> الكلام ده فهم بارس بد ان الدين يستفاد من العمليه بس خلي بالك في مواضع العلمانيه هتسالها هي خطيرة بالدين اللي انا بقى هيقول لك الارهاب صح, إرهاب صح؟ إرهاب. <تبه> انت عارف ان الارهاب دوت تعريفه ايه ما تعرفش تعريفه <تبه> عشان لفظه ده إرهابي ولا لأ لفظه أطلقوه كده زمان أحياء بشويه كانوا الأغراض لفظ أطلاق لفظ العصا لما تقرأ كده عن عمر المختار وعن الحركة الثلولسيه واللي حصل لما سقط عمر المختار راحوا كاتبين في الجريدة الرسمية في ليبيا كاتبين سقط أمير العصا ولما تقرأ عن الحوار اللي حصل مع غرانسياني لما عمل دورقه الهادئه وبتاك واتكلم مع عمر المختار قال له متى ستسلم العصا فقالوا إن اننا نستخدم ن- ن- ننتصر اولاً الشايب ايه بقى؟ العصا دي برضو كان العصا دي خلاص ولين وخلاص ليه عشان بقى الناس الحقي يا العصا وديرهاب والتطرف والشد بتلومه كل كذبه صح ادخل تحت هيمنه هيمنه التحفه هيمنه العالم وذاكر العمليه الديمقراطيه ده يعني فرقه كشف ليه قالوش شوف دخل اهو مع المساله دي خلاص هنعمل وبعض بعض حتى من انتوا اللي الاسلام قال كده قال والله يعني ده حصل له تقدم كبير قوي أو في اوساط الدراسات اللي اتكلمني طبعا اللفظ ده لفظ خطير جدا اللي هو الاسلاميين ده ان شاء الله نعرض عليه بعد ذلك لانه بيخص بعض مجموعة من الناس وبيعمل حاجات كده هنكلم عليها ان شاء الله لكن المهم اللي بيقول ايه يقول احنا مخصوصين جدا بعض الاسلاميين بدأ يتنور كده ويفتح كان زمان يقول لك كل بزاحت قبة البرلمان كافر لا انه ارضا بقى يشارك معنا احنا قدامك اذا بيتدعمك كده يقول كده مالك بالعلمانية الاصل بقى هي هكذا العلمانية لن ترضى منك الا ان تدخل تحت وهي وهيملاتها يقول شارلز تايلور ان العلمانية ليست فصل الدين عن الدولة ولا موت الإله وإنما هي تبعا لما يرى تنظيم الدولة لرؤى الأديان المتعددة والمذاهب غير الدينية أو المحاربة للدين ضمن دولة محايدة ديمقراطية وعلى هذه الدولة ألا تقمع هذه الرؤى ولا أن تفصل بعضها عن بعض وإنما عليها أن تشجع الحوار بينها فمن ضمن لغة محايدة موافقة <تصفيق> اسمع بقى كويسة اوه موافقة <تصفيق> للقانون الحاكم شوف تي ده؟ يعني انت عاوز تتكلم النهاردة عن اصول الاسلام؟ عايز تتكلم عن اصول اسلام؟ تعمل ايه بقى؟ تتكلم تحت القانون ولذلك يقول لك تقول محمد قدير قدير قدير قدير قدير قدير قدير دي قدير قدير قدير قدير قدير قدير قدير قدير قدير قدير قدير قدير قدير قدير قدير قدير قدير قدير لا اقبله قدير قدير قدير قدير قدير قدير قدير قدير قدير قدير قدير قدير قدير والواحد مش عارف حصله له ايه والام هي في ام الاله ولا مفيش هي براصه ليها ولا مش ام والاله ده مسجد ما فيش فيه لا فيش قداسه ما فيش, فيش قداسه لا اي حاجه وحكايه جاده خالص انت بتقول ايه ايه اللي انت بتقوله ده انا لما انت حاجه زي كده يا عامل قضيه ايه القضيه دي ازراء الاجيال طب انا هقرا القران ما اعمل ايه بقى اقرا القران بقى انا قد كفر زي قال ان الله هو المساعد لمريم هتعمل فيا ايه كنت زي؟ تحت هيمنة القانون عشان كده يا اخوة لن يكون لن يقوم بالدين قائما أبدا طول ما هو تحت هيمنة هازين ايه؟ آآ طول ما بتاعت تدخله من ناحية العلمانية عارف ليه؟ لأن ده مش مشكة الدين خالص أول ما تقول له علمانية تكفر انت ليه؟ لأنك كده كأنك يقول إن العلمانية هي المتصرفة في الدين والدين تحت العلمانية أحجمت شريعة الله عز وجل وجعلتها مقضي عليها ولذلك يقول الدكتور محمد عمارة وخالدي بقى لك أيضا لما يذكور لك أسماء حد من اللي استدركوا عليهم وجد لهم انحراف وجد لهم كلام, كلام معلوم المذهب الأخجالي عند هذه ذلك المجرسة العقناني محمد عمارة ومحرضاوي لكن هنا أنا بأخذ بس عشان إيه اللي إن هو أجل بدلوي كثير في الباب طب لك كلامه. كلامه ايه بقى قال ان اعظم اختراق للعلمانية كان في علمنة القانون والقضاء في القانون والقضاء طيب إذا كانت هذه العلمانية هي الفصل يا إخوة. أصل الفصل اصلا الفصل بين بين كل الدين. فصل بين كل الدين. إذا كانت هذه العلمانية اذا زراعها الاداري ايه هو بقى الديمقراطية اللي هي ايه بقى الديمقراطية الديمقراطية لها مبادئ عشر قد ينفي دون معلنة برضو موجودة ودور ورايا يعني انا بقولك اللي بقولك عن الادارة طبعا انا في الكلام اللي فد كله انصحك في كتاب الدكتور سامي عامل اسمه العلمانية طعون العرض بين الكتب طبعا يعني معلوم الكلام عن الشيخ صفر الحوالي والدكتور و... محمد فؤاد محمد فؤاد محمد فؤاد وغير ذلك الكلام اللي هو ايه اللي, هو إيه اللي هم اتكلموا بيه انا كده حبيت اقول لك بس كلام الغرب يعني عشان هم اللي سامعوا وتعرف ان ده المقروء عندنا يعني بقول لك العلمانيه بتاع بره وموت الإله او الراجل قال لك مفيش موت اله ولا الكلام كل الموضوع ان كل المسائل بتتكلم بس تحت تحت القانون فيش اي هيمنه البيئة اذا سيكون الاسلام ومعه ايضا غير الديمقراطية لها مبادئ عشرة اذا ما هي مبادئ الديمقراطية العشرة هدى كده, كده اولا رقم واحد اتنع كده رقم واحد رقم واحد القانون بس الله العظيم سياسة الديمقراطية مبينة عن ايه؟ سيادة القانون عشان كده فاني النهاردة اني برضو هبعش مكسوف من نفسه اني لا بيكلم بالدين ويشيخ مع الاسف بيقولك لعمك يا جماعة كان الزمان شرعية الميدان النهاردة شرعية البرمان هو انت عايش اي حاجة يفاجعوا خلاص وتفكر انكسان كويس تتذى الميدان اللي شرعية والبرمان اللي شرعية انما كما صعوبيل لك شرائت هؤلاء من اجازه هذه الحكومات ان هو يقاتل لحد ما يزال مش قادر يرد لذلك بس مش قادر خالص حاجة بره البلد سيبه له واسيبه الواحد لوحده يعني اسيبه له لوحده يا عم ولا ملحوظه معطله يعني واحد عايز عايز يقول لك انا على... اسيب له ها هو ده الكلام بتاعك انتوا يا جعاله اللي متعلمين الفرمدل سيبه له اسيبه له وبش واسبله هوبا واسبله اللات والعزة افتبعي دي ايه اقعد معه وشاركه في اللات والعزة لحد ما رؤبت الله, الله واحد نفضل نسجد للات والعزة لحد الله ما يبغنى تتمح وبعدين زباق الميلي قال الكلام ده لمن لا يعرف لا اله وإلا لما هاجر صلى الله ولا شرعة الهجرة إلى يوم القيامة ولذلك مكتوب على طرة القرور الأنجز ده لا عقوبة إلا بقانون قانون ده دا مليش دعوة خالف وقضية البيه قال ولا ما قالش ولذلك زي ما انتا شايفه المراقص والبارات والكلام ذا كان بتعمل لهم رقصة ثلاثين عمل لهم رقصة ثلاثين ليه اوه اوه اوه افكر ومبزاجة ده دولة مدنية واحنا ليه كده ليه الحجة السياسية الحجة لازم تبقى افتسل تتعمل معنات زي انا اشحب خمرة اشحب خمرة ونقص ودعارة اوه ايوه هازل تفع. تفع انت مش عارف المسابحة فينوك انا احنا مش هدوهم مش هدوهم خلاص بسيبهم شايف الواخدين بالكم؟ تقول له سيبهم يولك انا سيبهم وغسيب لهم البلد لا. طب خلاص حاربهم ما ادارش حاربهم يعني انت مصمم تدخني في الكفل وخلاص هل هي عقلية عايش بتاخدوا بارك يا اخوة مني. هي دي عقلية الديمقراطية وعضاية العلمانية اللي يهيمن عليك بغي اول حاجة سيادة القانون يعني ايه خضوع الجميع الى القانون بلا استثناء طب انت فاكرين لما خدنا معنى الدين يا اخوه فاكرين معنى الدين قلنا هنقول ان معنى قلنا هنتكلم عن الدين عشان لما نيجي نشرح الديمقراطية تعرف انها دين لوحد فاني اطلع يقول لي والله ممكن ناخد الاليات ونسيب اللي مش الاليات نقول له والله انت لا تدري قبيلا من دبيش انت بتعرف يعني ايه دين لكم دينكم وليها دين يعني اذنين فاكرين يا اخوة فاكرين دين من دين في موضوع الدين ان الدين هو عبارة عن ايه معنى المحاسبة والجزاء ومعنى الخضوع والعبودية ومعنى التدبير والحكم والقهر شيرا دي معاني, دي معاني اللي حيبقسمه دين اللي في القرآن احنا دينا حلقة بقى ترجع لها ان شاء الله حفيت تفصيل دوا بأدلتي بأقوال الأهل العلم فيه لما تشوف قادرة المحاسبة والعقوبة والقهر والتدبير وإدارة البلاد والكلام دا اللي ده هو دين هتعرف للديمقراطية دين دين خاص يعني بعدك مثلا الإسلام واليهودية والنصرانية والديمقراطية أو العالمينية وهتأمن قوي قوي بالذل انا بقوله لا يتوت ان احتمل مسألة مستوية جدا ان هو دين خاص ولذلك ما لا يمكن يدخل فيه ليه لان انا داخل دين ثاني انا داخل دين جديد مش الاسلام كان واحد راح حقصة وراح يتأول وراح يبقى مجوزي وراح يبقى مشرك عبد وثن هي بحكة ثانية ولذلك قال سيادة القانون يخضع له يعني ايه سيادة القانون يخضع له الى القانون إلى الجميع الى القانون بلا استثناء ديمره 2 دي حكم الاغلبيه مع احترام الاقليه يعني الاغلبيه والله انت موافقين يا جماعة ام وفق طبعا انا عايز اقول لك هنا انه معنى ان يعرض امر الله على المجلس الشعب ويقول موافقين ولا مش موافقين معنى اللي يعرض بس قبل ما يقولوا حاجه خالص كفر الكل من اقر هذا العرض ومن حضر فيه واللي قاعد معاه ب... لان ده اسمه امتناع عن امر الله عز ان انا ممتنع عنه الى ان يأذن لي غيره هذا شرك بواح يا رباني الصحاط قال واقيموا الصلاة بلاش دي يا زيدي رباني الصحاط عليك انا مسلا خال يا ايوان الذين اعملوا انما الخبر ومجمه والعصاب ونزموا رجسوا من عمل الشيطان فاشتنبوه خلاص بني يقول لي يا جماعة احنا دلوقتي عاوزين نعمل رخصة جديدة لمسألة في الجماعة بتاع الخمور ومتاعوا عاوزين نتططر في ذلك القانون اللي نعمل دي مين اللي موافق اول ما يطرح كده ويتعال كده اول ما تقال كده يبقى ده معناه ايه معناه ان الله حرم الخمر وانا بقول انتم وفقين لجوزها ولا لا نعمل لها رخصة ولا لا مش بقول منعها نقول حمدد الرخصة بس تمام يعنيها موجودة موجودة خلاص موجود شاهده ازاي يبقى هذي امتناع عن امر الله ومعارضة لامر الله عز وجل دغري كده استحلال لامر ده مش هعمل ده انا هعمل قانون يحل الخمر اتبقى ترو والجماعه السوزك بقى اللي, هما بقى اللي هم بقى هنتكلم بعد كده ان شاء الله على بعض هذا التاريخ الاسود في هذه الديمقراطيه لما نتكلم بعد كده عن الفرحانين احنا عملنا تقدم جامد جدا في الكويت يا جماعه وعايزينكم تبقوا مثال يحتذى ايه التقدم ده بقى احنا ما نعرفه اه والحكم الديمقراطي نفسه ما طوروا ايه الـ الـ الـ الـ الـ الـ الدستور نفسه ده اخباره ايه لما ما ده ايه اخباره ايه يعني زي بنظبط اللي هو لك يرحي حتى يبنى منع الدعارة. الدعارة اه وايه واقررين ايه صلو الدعارة بقى. بقى ان النظام كله اصلا ديمقراطي لازم تقل دا الشيء الثاني حكم الاغلبية مع احترام الاقلية نمر التلاتة الانتخابات الحرة والنزيحة اللي هي ما بيسموها الاليات حاجات بتاعكم دا هنالفيني مشاركه المواطنين يعني جميعا ولذلك بتلاقي الرجل الكافر يقول لك والله انا ليه راي في الرئيس والرجل المؤمن يقول لك انا والعيل الصغير يقول لك انا والحر وال كده ده مش الاسلام الاسلام هو اختيار الانسان انما كل مين له الحل والعقد ان شاء الله في باب الحقوق والحريات الاساسيه والتعبير والصحافه والدين, والدين خلي بالك خلي, بالك؟ خلي بالك؟ الحريات حريه الدين التدين تدين الواحد يبقى يروح اي دين يعني بدل الدين او تخليه مفيش من الكلام ده ولذلك ده حد الرد الرده بقى النهارده مفيش كده صح؟, صح؟, صح؟, صح والحريات, صح؟ صح؟ صح؟ والحريات صح؟ لما قالوا للا... للا... للا... للمخرج اسمه خالد يوسف قالوا انت هتعمل بقى ثيور ضمان ثلاثة على أطل على أطل الله الاقل الله ازاي, إزاي؟ انت ده فيه دلوقتي حكم بقى الاخوان والثلاثيين وده كده يعني اصابه حكم اسلام حيامل اوقت بتاعت ده بتاعت ده بتاعت ده بتاعت مرمط في الارض وحاجة ده مش ممكن هيحصل كلام دوت وتريع الدين ومتاع ينفعش كده قالوهم لا لا انت مش عارف اقل المادة بتاعي سعى اللي ايه موجودة طبعا في المادة المادة بتولي حرية الابداع وده ابداع الله قمال المادة بي كانت دونها الرقاب دي وخط احمر وبتاع ايه مش قضية على دي دي معاهة ناخد بقى اللي يعجبنا تحت طائره القانون عرفت ده العلمانية التعددية الحزبية والفكريه انك هتلاقي الحزب يقولك احنا اسلامي وتلاقي الحزب ده مثلا النائب بتاعنا السران ده الحرية العجالة فصل السلطات وتوزيع السلطة بين توزيع السلطات ال فصل السلطات بين السلطه التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه طب السلطه التنفيذيه الحكم اللي هو القضاء. انما التشريعية دي ايه بقى هو الدستور لو يحل محل موضوع جميع الى من قبل الشعب او الى مساءله الشعب اللي هو في اللهاية الشعب هو اللي بيحكم يعني بدون نظر الى الدين العدالة والمساواة جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات يبقى لما انت النهاردة تكلم مثلا تقول له لا والله المسلمون يتكفى دماءهم ان دم غيرهم من زي يقوم يقول لك فقمش من الكلام ده افناجع المسلمين كالمجمين اوه لا اسوا اصحاب النار واصحاب الجنة لا اللي في الديمقراطيه يستنوا يطلعوا معارضه معارضه صريحه تعزيز ثقافة قبول الاخر ونبذ العنف خلي بالك من الحته دي من في ده الجهاد الحوار مع الجميع حتى واحد شيخ قاعد وواحده مثلا صحفيه وواحده ممثلة وواحد ودول كلهم بيتكلموا مثلا وسط الكتان كان ودول المذهب؟ كان عادي الرأي الشرعي لا افترى الرأي الشرعي بسه بس. ليه الديمقراطية رأي الدين رأي غير الدين شاف زي المرجعية للشعبي عند الاختلاف واخيرا فصل الدين عن الدول اللي هو هيه الهيمنة الكاملة نكتلم بالهيمنة الكاملة عارفين نتيجه الكلام ده ايه اقول لك تعليق عجيب جدا جدا عارف مين من ارسطو ارسطو بيقول ايه لينقد الديمقراطيه بيقول ان الديمقراطيه تسرف في الحريه حتى تنتهي الى ان لا يكون لمجتمع راس ولا نظام هتبقى مجتمعات متهرئه تماما متهتجه ضائعه فائته على اشارها حسنان المسجد الأقصى، قاعد بعلو قد قدئيه دلوقتي في قبضة اليهود ومحدش عارف يعمل حاجة ليه؟ عشان ديمقراطي انو فيش قضية الخلافة بقى وقضية الجهاد في سبيل الله مش بتانش عام بقى انما كله تحت طائلة القانون اذا كان هذا هو التوصيف يا اخوة وقالنا سيادة القانون واغلبية الشعب ويبقى هذا هو حكم بمعنزل الله يبقى هذا هو الشرك الاكبر صرف العبادة برأسا لغير الله عز وجل في أكثر من وجه وضحوه لك إن شاء الله عز وجل في اللقاء الأيض أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل نسواه فهذا لنفسي وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته